أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام م مراء تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 وفي الأرض قطع متجابرات وجنات من أعناب وزرع ونخيل, ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَإِن تَعْجَبُ فَعْجَبُوا قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ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 إنما أتمذر إنما أتمذر ولكل قوم هاد الله يعلم ما تحمل كل أم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 وَمَن جَهَرَ بِهِ ومن هُوَ مستخف بالليل وَمَن هُوَ مُسْتَخْفٍّ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ لَهُ معَطبَاتُ مِن بَين يَدييْهِ وَمِن خَلْفهِ يَحفْنَظونَهُ مِنْ أَمْدِل إِ اللهَّهَ لا يُغَيّرُ مَا بِقَوْ مِ حتىَ مَا بِأَافُوسِهِم إِ لا يُغَييررُ ماَا بِقَوْ مِ حتىََّ مَا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 ويسبح الرّعبد بحمده والملائكة من خيفته والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله.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 من رب السماوات والأرض قل لله قل أفدت من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا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 كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثاء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 لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أن أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟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 وَمَا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ويدرؤون, وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقُبَ الدَّارِ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ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 بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدّى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 ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوباء لهم, لهم، وحسن مآل كذلك رسلناك في أمّة قد خلت من قبلها أمّ لتتلو, لتتلو عليهم الذي عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن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 أفلم ييأس الذين آمنوا أَلَّا يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ ذَرِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِنْ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 أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الارض أم بظاهر من القول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 مثل الْجَنَّةِ التي وعد المتقون تجري من تحتها الْأَنْهَارُ أكلها دائم وظلها أكلها دائم وظلها تلك عقب الذين اتقوا وعقب الكافرين النار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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب واما نرينك بعض الذين نعدهم او نتوفينك فانما فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب اولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب